أَيَّا مَن مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى تَفَرٍ فَإِذَا فَعَسَيْتُم مِّنْ أَيَّامٍ أخر ذين يطيقونه فيذ يتطعم مسكين وان الذين يطيقونه فيذ يتطعم مسكين فمن تطوع خير فان خير له وان تطوع خير لكم nam